ما مش عارفي اصل انا معرفش ايه اصل انا بتاع... تقعد تقول لي اصل بقى لغايه لما الدنيا تخلص انصر شريعة الله افرض افرض انه وصل الأمر ان عندي دلوقتي مرشحين واحد واحد راجل علماني والواحد الثاني من الاتجاه الاسلامي لكن بخالف ايه, إيه مذهبي انا اعمل طبيعي اصل انت لو ما اخترتوش هيجي ده يا هيجي ده بالعقل يهيجي ده يهيجي ده ما مقدموش تبا حد تالت يهيجي ده إيه بقى خلاص إنت مجيء ده مشكوك فيه الإسلامي ومجيء ده باعتبار أن الكفار بساعده يعني ممكن يرجح والله إنت بالمرة بقى إيه خلي الكفة بتاعته الإسلامي تغطس بقى كده بحيث أنه هو يكسب هو ده اللي احنا بنقول فيه طب هو مش هيحصن فيما بعد تبقى أنت عملت اللي تقدر عليه تقدر ت مو هو إشنا بنصلي وبنصوم وبنشج هل كلنا بنحسن هذا العمل لا هل كلنا مقبول فدي مسألة لولا إن الله يعفو عن الخلل والزلل والخطأ ومش عارف إيه بتاع ما قدش العبلات يمشي إحنا ما نستطيع أن نقدمه للإسلام نقدمه وما وميقشه كل واحد هاجم بقى يقول لك الحزب ده بتاع مش عارف إيه حزب الإسلام ده وشش وحزب ده وشش ويش افقه ده وشش الحلو بقى الكافر ابن الكافر ده ما هو كده وزاكن كل المسلمين ده وحشين يبقى التاني يبقى خلاص احنا راضينا ان مش هيبقى لنا مكان في الدنيا دي تعودنا على كده بالله عليك ده ينفع ده احنا من ستين سنة بس كان في خلافة اسلامية من ستين سنة او سبعين سنة بس كان في خلافة اسلامية لها بقية بقية موجودة طب وليه أنت سبت أكتر من 1350 سنة خلافة إسلامية تحكم العالم كله سبت لكله كله ومسكت في 50-60 سنة ده اللي المسلمين وصل فيهم لأسوأ ما يكون من الحال رغم أن القوة موجودة عنده بس دايما الكفر يقول لك والعلمانيون لا مش عاوسوا الإسلام دي عشان تقول ما احنا كلنا مسلمين دايما نتكلم الطرق دي عشان ما يصحاش الإسلام وقوم من مكانه خالص طول ما الإسلام نايم معرف ان اللطش هيجي فوق دماغك هيجي أما الإسلام إذا قام في القلوب لا يستطيع أحد في الدنيا أن يوقفه زي ما قلنا قبل كده محاضر لما تكلمنا في أول محاضرة قلنا موضوع الإمام أحمد راجل لوحده لوحده نصر السنة لوحده نصر السنة وجموع المسلمين مشت وراء راغ اللي وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نصروا دين الله تعالى وكان كل أمة بيبعث فيها نبي نبي وشوف ربنا غير الكون عشان سيدنا نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن ضمن ومن لوازم الإيمان بالله إنه أنت تنصر دين الله واللي يتمنى خزلان دين الله يكفر بالإجماع يكفر بالإجماع اللي يتملى أن يخزل الإسلام يكفر بالإجماع لأن في ذلك بوار الإسلام وإفرض واحد مش معرفش الموضوع نقول له لبيل له. هذا الأمر نوضح له و. تأخذ من الأسباب ما تستطيع أخذه. لا يتوقف أخذ الأسباب على أي نوع من من الأسباب. لا كل الأسباب التي تستطيع أن تأخذ بها خذ به. بعد ذلك الإيمان بكتب الله بملائكة الله عز وجل. ملائكة. شو مشكلة الترتيب؟ الملائكة خلق من خلق الله عز وجل خلقهم الله من النور وخلق الإنسان من الطين وخلق الجان من النار فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون وكذب الكفار لعنهم الله لما قالوا الملائكة بنات الله وكذب هؤلاء لعنهم الله النصارى لما قالوا المسيح ابن الله وما إلى ذلك وكذب اليهود لعنهم الله لما قالوا عزير بن الله فسبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بإحنا لو بصنا في الخرسنة دي بتسبح الله هل الخرسنة دي بتتجوز وتخلف لا لمخلوق تاني ما ينطبقش عليه الكفلام ده ده بينطبق عليك انت وعلى اللي زيك لكن الملائكة مثلا وهناك خلق آخر من خلق الله كثير لا ينطبق عليه هذا الكلام خلقهم الله تعالى مجبولين على السمع والطوعة راكع لا يرفع يسبح الله واقف لا يركع يسبح الله ساجد لا يقعد يسبح الله هناك ملائكة طوافون في الأرض هناك ملائكة مخصوصين بأعمال أخرى هناك ملائكة خزنة النار ملائكة خزنة الجنة ملائكة يكتبون عليك ملائكة في القبر يسألون العباد ملائكة في كل الأنحاء ملائكة اختخرهم الله تعالى لأعمال معينة يعملونها لا يتقدمون ولا يتأخرون فهذه الملائكة نؤمن بها نؤمن بها وهذا يولد عندك إيه أن أنت تعمل الأعمال الطيبة أن أنت تبقى عندك استحياء أن أنت تعمل السوء لأنه في ملائكة تكتب عليك الملائكة هذه تسبح الله وتعبد الله ليل نهار لا تفطر ولا تنقطع ولا ولا ولا لا حتى تقوم الساعة بقى أنت مش مكسوف لما الملائكة هذه تعمل كله ده وانت مطلوب منك حاجات بسيطة ومش راضي تعملها كمان هذا يعني يديك تحس بالأنس في هذا الكون الكون ده مش متروك كده مش متروك كذا لا الله عز وجل خلق هذا الكون وجعل فيه من سنن الله ما يحفظه ومن خلق الله ما يحفظه وكله محفوظ بحفظ الله له لو ترك السماوات لسقطت على الأرض وهلك أهلها ولو ترك الأرض لاضطربت ومادت بأهلها وما بقت عليها الحياة فهذه الملائكة لها مهام بتقوم بها منها واحد موكل بالوحي واحد موكل بالمطر واحد موكل بقبض الأرواح واحد موكل مش عارف إيه طيب ومجموعة أخرى قائمة مثلا بشأن النار، قائمة أخرى بشأن الجنة وهكذا كل مجموعة ولها وظائف ربنا سملنا بعضهم وما سماش الأغلب فنؤمن بهم تفصيلا وإجمالاً. اللي ربنا فصله نؤمن به، واللي ربنا أجماله نؤمن به. زي ما هو. فلوس؟ ولا نشبههم بالبشر؟ ولا نشبه البشر بهم إلا من جهة الأمور التي إيه؟ يشبهه بها؟ زي مثلاً نقول هذا سلام ملك من قطر الجمال والحل. إن أص الملك خلق من النور. أو بنقول إنه مثلا هذا من قطر الصلاح والعبادة رجل ده نشوفه قل عليه من الملائكة وهكذا. إنما الملائكة لا بتخلف ولا بتولد ولا بتتجوز ولا يزيق خالص ولا أنت زيعها كل خلقه الله تعالى لأمر ما بعد ذلك الإيمان بالكتب كتب المنزلة من عند الله نعم لا وارد هالكلام وارد هذه الكلام وارد وارد في في مواطن أخرى لكن الآن أنا بأشير إشارات خفيفة وبعد ذلك ناخد ده كله بالتفصيل إن شاء الله يعني كل عنصر من دول نحن هنفصله لكن دي إشارة إجمالية فقط بس بعد كده هنؤمن ب الكتب المنزلة من عند الله تعالى البشر الذين خلقهم الله يحتاجون إلى الهداية طب يعملوا إيه في الدنيا دي يعملوا بدو يعملوا كل واحد بمزاجه زي ما هو عايز زي ما يقوله كده ولا في شريعة تحكمهم طب ربنا عز وجل هيعذب الناس التي لا تسلق طريقه طب هيعذبهم إزاي هم أصلا ما أنزل لهم شيء الهداية أو الوحي الذي يسلكون به هذا الطريق إليه فمن هنا أرسل الله عز وجل الرسل من رحمته بالخلق أرسل إليهم الكتب نزل الكتب على الرسل فجاءوهم به فمن هنا كان يجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل عندنا كتب ربنا سماها وكتب ربنا ما سمهاش لنا نؤمن بما سماه الله ونؤمن بالذي لم يسمه الله عز وجل وإم من أمة إلا خلا فيها نذير وكل نذير من هؤلاء معه رسالة إما أن تكون رسالة لها تأسيس مجت تأسيس خاص وإما أن تكون مؤكدة لرسالة من كان قبله من الأنبياء فما فيش أمة إلا وأرسل الله إليها رسول بوحي من عنده سبحانه وتعالى يدعوهم إليه فإحنا نعرف الزبور نعرف الإنجيل نعرف التوراة نعرف كل الحاجات التي ذكرها الله عز وجل نعرف القرآن نؤمن به ونصدقه طب الكتب التندي عرض لها ما عرض لها من التحريف والتغيير والتبديل وما إلى ذلك نؤمن بالتي نزلت من عند الله ونؤمن أن هذه الكتب الموجودة الآن محرفة, محرفة وليست هي التي نزلت من عند الله وإن كان فيها بعض الحق وإن كان فيها بعض الحق الباقي من الشرع الذي أنزله الله أو من الكتاب الذي أنزله الله عز وجل أما الكتاب الذي لم يغير ولم يحرف ولن يغير ولن يحدث بأي تحريف هو القرآن العظيم أرسله الله أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مهيمنا على الكتب السابقة وحاكما عليها صحح الغلط صحح التحريف قوم هذه الأهم دلها على عوراتها وعيوبها اللي كانوا بيكذبوا على الناس وعلى وعلى أنبياء الله ولم يعرض لهذا القرآن تحريف ولا شيء يشوبه أبدا وهو منقول بالتواتر جيل عن جيل عن جيل عن جيل ملايين من المسلمين ينقلون لا يعتريه خطأ واحد وهذا من حفظ الله لهذه الأمة ودينها نحن نؤمن بهذه الكتب التي نزلت ولا نكذب بها ونؤمن يعني بأنها جاءت من عند الله تبارك وتعالى ننتقل إلى الرسل نعم خطوره نعم تراث المنهج ممكن بما جاء في القرآن والسنة إذا عرفناه وعرض علينا شيء من أقوى من اقوال من هؤلاء هذه الكتب فإذا كان مخالفا لشريعتنا رددناه وإذا كان موافقا لشريعتنا إن أخذنا به فمش هي مش أقدم عندنا أي حيبة أصلا ولكن ما هو إلا مجرد تصديق لما هو عندنا فقط فالعمل هيكون على اللي عندنا مش على اللي عنده أما هناك أشياء ما الإسلام لا كذبها ولا صدقها فنحن نسمعه خلاص ولا بنعمل بها ولا بنكذبها ولا بنصدقها أما نحن فلا نحتاج إلى شيء مما سبقنا لا نحتاج إلى شيء مما سبقنا وما فرط الله تعالى في القرآن ولا في السنة من شيء أبدا وما رحل النبي صلى الله عليه وسلم وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا كل شيء نتعبد به أو نحتاج إليه إلى أن نلقى الله فمش محتاجين لحد ذلك الإيمان بالمرسلين نؤمن بالمرسلين وأنهم بلغوا رسالة الله وأن الله أرسل رسلا إلى قومهم وأن هؤلاء الرسل دعوا الناس إلى الله فمن من الناس من آمن ومنهم من كفر وأن هؤلاء المرسلين كان دينهم الإسلام وأن المرسلين ختموا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي معه ولا نبي بعده وهؤلاء الرسل يأتون يوم القيامة بأممهم والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هؤلاء المرسلين أنهم بلغوا ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمة على الأمم أنها صدقت أو كذبت ثم بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر لا بد للحياة أن تنقضي ولا بد أن يحاسب الله الخلائق على أعمالهم. فيوم الآخر هذا يبدأ من آخر أيام الدنيا، وإنه فيه من آيات الله ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أبلغ الله إياه، وعلمنا إياه في الكتاب والسنة. نؤمن بما جاء في ذلك اليوم من الحساب ومن الميزان ومن الوقوف. حفاة عرات ينتظرون الحساب ونؤمن بما بعد الموت وكل ما جاء في هذا نؤمن به ونصدقه نؤمن به ونصدقه بعد ذلك عندنا إيه الإيمان بالقدر الله عز وجل قدر در قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة مقدير الخلائق سيخلق الله كذا وهذا الشيء الذي خلقه الله سيعيش المقدار كذا وسيكون نظام كذا وهذا الإنسان يخلقه الله ويجعل من ذريته كذا ورزقه كذا وأجله كذا وحاله كذا ومرجعه بعد ذلك إلى كذا كل ذلك قدره الله ما ترك الله عز وجل من شيء أبدا سبحانه وتعالى ونحن نؤمن بذلك كله ونصدقه ولا نتدخل فيما ليس لنا كان واحد ما يقولش إيه إلا يحصل لبكرة إلا يحصل لبعضه ما انتمالك إلا يحصل لك ولا يحصل لك شيء أنت تسلق في طريقك إلى الله أخذا بما أمر الله أن تأخذ به ومن الإيمان بالقدر إذا كنت أنت مؤمن بالقدر زي ما أنت مؤمن بالرسل ومؤمن بالكتب وما إلى ذلك فأنت لا تستصعب شيء في هذه الحياة ولا تستقل شيء أيضا في هذه الحياة أنت تعمل قدر طاقتك موقنا بما عند الله عز وجل ولا تفرط في شيء قليل موقنا بما عند الله عز وجل إنه قد يكون الصغير هذا جعل الله فيه سبب النفع وقد يكون الكبير هذا جعل الله عز وجل فيه سبب النفع وقد يكون هذا الكبير الذي أنت, أنت تستعظمه لأن هو يعني يصدك عن سبيل الله قد تستعظمه تقول ما هاعمله وياه خليه لا قد يكون هذا هو السبيل إلى عبورك إلى رضوان الله وما إلى ذلك من هذه الأمور فنحن لما نؤمن بالقدر كنش عندنا يأس. عندنا رجاء عظيم في الله تبارك وتعالى كن حسن الظن بالله تبارك وتعالى خلص ربنا عز وجل ما مريحك بالموضوع ده ما بتشغلش راسك به تشغل راسك به بالعمل أنت مش مطالب إلا بهذا العمل الذي تعمله تسعى في طريقك إلى الله وإذا كان العبد سائرا في طريقه فإنه لا يزال لا يزال الله عز وجل في عون العبد هذا الذي يسعى إلى رضوان الله تبارك وتعالى ولا يزال يؤيده ويقويه وينصره حتى يبلغ إلى رضوان الله تبارك وتعالى حتى إنه يبلغ بمحبته ما لم يعملوا الرجل يحب القومه ولما يلحق بهم قال لهم النبي صلى المرء مع من احب حب حتى نفسه وانت ساعي على قدر استطاعتك كده تبلغ به درجات عالية ليتك هذه فاليمان بالقدر ما ينفعش ان عبد يكون مؤمن بالحاجات سابقه ما بالقدر والله لو انفق يعني ملء الأرض ما تقبل الله منهم ما لم يؤمن بالقدر خيره وشره قدر عليك كل حد انت بتعمل على قدر استطاعتك مع إيمانك أن كل هذه الأشياء التي تعملها خلقها الله عز وجل وما لك أنت إلا الاكتساب انت بتكتسب العمل والله خلق كسبك وخلقك وخلق كل صانع وصنعتك إذا أنت كنت عبد الله تبارك وتعالى فأنت سعيد بما قدره الله سعيد بأن الله هو الذي قدر هذا أما إذا كان العبد لا يحب القدر ولا يحب ما عند الله فهذا عبد تعيس لا ينفع عمله وهو مخزور ننتقل بعد ذلك إلى أنه قلنا في محاضرة سابقة أن الدين عند الله الإسلام وشرحنا هذا الأمر وفيه بيان شوية في هذه المحاضرة هتلاقوه مكتوب مختصر كذا بعدها مسألة أن الدين أو العقيدة ووحدة مش موسى له عقيدة وعيسى له عقيدة ومحمد له عقيدة صلى الله عليه وسلم لا مفيش هو عقيدة واحدة وهذه ليه بقى؟ لأن هذه العقيدة جاءت لربط الناس بالله تبارك وتعالى وبما عند الله عز وجل تهيئهم لعمارة الكون ولطاعة الأنبياء والمرسلين فدي قواعد متفق عليها بين الأمم ولإني دي بتحقق الهدف الرئيسي وهو عبادة الله عز وجل فده الأساس متفق في كل الأنبياء اللي بيختلف هو الشرائع فقط زي ما قلنا قبل كذا. اللي بيختلف هو الشرائع فقط. وكل الكتب المنزّلة تؤكد على هذه العقيدة وتوضح الشرائع. تؤكد على هذه العقيدة وتوضح الشرائع. هنشوف منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أيه الطريقة التي سلكها المرسلين مرسلون في الدعوة إلى الله؟ وإيه الأدلة اللي اعتمدوا عليها في في تعريف الناس بربهم جل وعلا وبدينهم؟ أول حاجة ما أنزل الله عز وجل إليهم ينزل يا أيها الناس عبده ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آه يا أيها الناس عبده ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. شوف الكلام. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها حد ينكر كذا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأحب بعد كذا زي ما قلنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون من اللي خلق اللي قبلكم حد يقدرون إن حد غير الله هو الذي خلق طيب بوص بقى في أنفسكم وفي أنفسكم آه فلا تبصرون شوف نفسك خلقك من انتراد ثم من نطفة ثم من علق ثم من مضغة آه مخلقة وغير مخلقة وبعد ذلك تطور الحال إلى أن خرجت طفلا ثم بعد ذلك تبنت شيئا ما ثم بعد ذلك صرت صبيا ثم صرت بعد ذلك شابا ثم صرت شيخا وما إلى ذلك من هذه المراحل التي مررت بها هل هذا ألا يدل ذلك على أن الله تعالى هو الذي خلقه فهذه الآيات والأدلة التي جاءت بها الشريعة تلفت الأنظار وتضع أيدي الخلائق على محل الاستدلال على أن الله هو الرب الواحد وأنه الإله الواحد إذن كربنا عمل كل هذا فتصرف لي من العبادة لغير الله عز وجل طب من اللي خلق مع الله في حد يزعم أنه خلق مع الله لا يستطيع أحد أد أن يزعم أنه خلق مع الله زي ما قال النمروز قال له أنا أحي وأمي طباله خلاص بأ إن الله يأتي من, من تهت تعمل لي ما واعي ما هو يقول له ايه طب ايه الحياة ما هو لسه هيسأله السؤال هيقول له ايه الحياة عندك و ايه الموت و بقى في الفلسفة والبداع قال له بص بقى سيدنا برمى عليه السلام كان قويا في حجته قال له ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب بقى معلم ذي بقى الدم الجميع اصلي ممكن هو يلعب في عقول العوام يقول لهم اصل الحياة إننا أحي واحد يعني طلعوا من السجن، أموت واحد يعني دخلوا في السجن، ليه يا معلم يقول لك عشان ده هو يفضل في السجن غيت لما يموت، ولا ده كان يموت في السجن. مش دي برضو ت تضحك على قول نزلة، أما دي بقى بقول لي بقى هتعمل فاهي. فبهت الذي كفر. نغلب. ما عندش يقدر يقول حاجة بقى. آه. فهذه الأدلة أدلة من الكتاب من كتاب الله عز وجل. ربنا عز وجل بين وجه الناس إلى أنهم يستدلوا بهذه الأدلة ويتعلموا منها. سواء للدعي إلى الله أو سواء يعني أنت وجهت أنظار الكفار نفسهم إلى هذه النقاط وبعد ذلك دي أدلة شبعية بعد ذلك عندنا أدلة الفطرة الفطرة نفسها العيال دي اللي خلقت دي الأطفال دل كلهم على الفطرة السليمة الولد ما يعرفش أي حاجة إلا الحاجة اللي هي يعني لو ضربته عيط لو زعقت له مش عارف يعمل ايه لو لو كذا بيبقى عارف انه هو قاذب لو مش عارف ايه ما فيش التواءات فيه شخصيته أطفال الصغار اللي سنعلمه مش حيو ما فيش التواءات فيه شخصيته يتصرف بطبيعته بفطرته هذه واخبرنا الله تعالى وذلك نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن نفسه كمان فطرة الله التي فطر الناس عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان وقيه ضرب لنا مثل يقول شوف البهيمة التي خلقت جمعاء خلقت إيه؟ جمعاء كملة أعضاءها ما فيهاش ولا حاجة نقصة بصوا الجمل اللي ربنا خلقه لكم ده زي ما هو ديله راسه رجليه الصنم بتاعه اللي مش عارف ايه العرب كان عندها الجمال واللي ما عندهش جمال عنده بقر واللي ما عندهش عنده معيز واللي ما عندهش عنده أرانب واللي ما عندهش عنده فراخ والعملية موجودة طيب هل ترون فيها من جدعاء لما يجيب لك وحدة جمل زي زيداء قدامك كده كامل الأعضاء هل ده في حاجة نقصة لا كذلك خلق الله الإنسان فطرته سليمة بعدين ايه اللي بيحصل بقى يأطعه له رجل يأطعه له ديل يأطعه له ودن يأطعه له مش عارف ايه الغيث لما يصبح حاجة ملهاش لازمة فخرج عن حد الى ان يموت لان الروح لما الجسد يفسد مش هتقعد هتمشي فأطعه له كل انها واحدة ما هيبوت فهذا كافر نيت لحياة فيه وبالتالي فدليل الفطر هذا من الأدلة التي القرآن يلفت النظر إليها ووجه الناس إلى الاستدلال به لطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكمان من الأدلة العقل تلاقي القرآن يرشد لك العقل يقول لي أفلا تتذكرون أفلا تتفكرون أفلا يتذبرون القرآن أفلا يوجه العقول والأنظار إلى النظر في خلق الله السماوات والأرض وما فيها وخلق الإنسان نفسه وذي كلها دائرة شغل العقل يستدل بها على عظمة الخالق وعلى إنه من إنه ما ينفعش إن أنا أعبد غيره ليه؟ لأن أدلة الربوبية أدلة الربوبية اللي هي تدل على أن الله الخالق المذبر وهكذا الحاجات اللي احنا قلناها هذه أدلة الربوبية من أعظم الأدلة على توحيد الألوهية لأنه خلق كل ده وخلق وخلق السماوات والأرض وته معقولة يعني ينفع أن أنت تعبد غيره يعني وده كلام ينفعش العقل يقول كده ما ينفعش يبقى الدليل الثالث العقل بعد ذلك الحس الأربع دي دول الحس يعني الحس سمع البصر الإيد المعرفش إيه زي إيه تلاقي الكفر والمسلمين وكله لما يحصل له مصيبة يقول يا رب يا رب يا رب الحان يا رب مش عارف فبربك مني معلمي مين الله عز وجل حتى لو هو زعم هو زعم إنه في إله ثاني مع الله عارف إنه ده مش عم له حاجة وإن زعم أن هناك إله مع الله ولا مش عارف مين ابن الله ولا ما عارفش ولا الحاجات دي كلها الكذب في كذب ويعلم يقينا إنه مش فاهم الموضوع على أصله وإنه ما فيش الله له هو دل بيجيب له هو دل الإله الكبير اللي بيجيب لنا كل حالة فيدعو فيستجيب له فهذا دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير وإنه يعطي ويمنع وإنه بيد كل شيء وذي صفات الرب الحق ده دليل على أنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق وهو الرب الحق أما الكذب اللي هم بيكذبوه هذا كلام هراء لا حقيقة له لو تتبعته خطوة وراء خطوة سيكون باطلا بلا شك عند جميع العقلاء من الناس. وكمان من الحس المعجزات. لما يجي نبي من الأنبياء معه معجزة. والله لو كان الناس استطاعت إن هي تجيب معجزة زي دي وتدعي أنها أنبياء لكانوا فعلوا. وفي ناس على حاولة كده وربنا فضحهم. فكر إن دي معجزة عملي يعمل نفسه يتف ألف عين واحد عشان خاطر إيه تبقى أحلى مش عارف تتعامل خالص ها؟ مش عارف إيه, إيه العين واحد عشان قال يردها ويعملها ما رفشي كل هذا كلام ييجي بالنتيجة العكسية أما المعجزة إنه يبي صليم يرد عين مثلا قتادة يرد عين مش عارف مين تبقى أقوى من العين الإيه ده دليل على أنه ده, ده أمر من الله دي حاجة من الله تعالى لأن العين دي لا يمكن حد يقدر يخلق زيها لا يمكن صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من هذه الأمور لما واحد رجله يجيله سهم فيها رجله تنكسر يقع رجله تنكسر النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يمشيه عليها كده وترجع أقوى من الرجل التانية لما موسى عليه السلام يأتي بالعصا طب ما فيه سحر وفي حبال وفي مش عارف ايه وحناشة وما ومعرفش ايه والتعابين طب ايه الموضوع ده اما هذا ده تخيال خيال, خيال خيال خيال خيال للناس هذا الأمر وبعد ذلك لما تظهر المعجزة بقى الحقيقية يبدأ ينكشف الباطل تبلع كل الحبال ومش عارف ايه وبتاعه إيه طب دي حد يقدر اوقفها ولا محدش يقدر دي ما حدش يقدر اوقفها أما دي كان ممكن ناس توقفها لو عارفين السحر اللي هم يتكلموا بيه لان السحر يعلم ويتعلم وهو لو إن الانسان عارف الكلام اللي هم بيقولوه كان هيقول وهيعمل زيهم بالضبط وهؤلاء السحره نفسهم سجدوا لله عز وجل وامنوا برب موسى وهارون فهذه من أعظم الأدلة على أن الذي جعل هذه المعجزة أو خلق هذه الآية هو الله وحده الإله الرب الذي ليس كمثله شيء هو ده الرب الحقيقي والإله الحقيقي لذلك هم آمانوا به أما فرعون بقى بكبره وضلاله برضه ما فيش فايلة به فهذه الآية التعبان ده الكبير والحية الكبيرة التي بلعت كل الأشياء ذي حاية من لحم ودم مش عارف إيه هو حقيقية تعمل كل الحاجات دي وفي لحظة تبقى بالاقل من الذي يأمر هذا من الذي يأمر بهذا من الذي يقول له كن فيكون إلا الله الله عز وجل وحده فقط دي كلها معجزات حسية أو أدلة حسية تدل على وجود الله عز وجل على قدرة الله عز وجل على أنه الرب الواحد على أنه الإله الواحد دي مسلك الأنبياء في الدلالة على الله عز وجل النقطة اللي بعد كده مسألة إن الإيمان عند أهل السنة إيه؟ الإيمان التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح ده الإيمان عند أهل السنة التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح اللي يقصر الإيمان على التصديق بالقلب بس غلطان ومخالف للسنة، فهذه الثلاثة هي التي يشملها كلمة الإيمان. والعبد لابد أن هو يشت... إيمان ويشمل على الحاجات الثلاثة ذي: التصديق بالقلب، والنطق باللسان، والعمل بالجوارح. ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. <تصفيق> نعم، ديها يا